و ا ل س ل ا م على اشرف ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين أ م ا بعد ف ن أ خ ذ باذن الله عز وجل الدرس الثالث من كتاب المحصول ل ل ع ل ا م ة ابن العربي رحمه الله تعالى どう わかりまし حتى ما قيل والعرب قد استغرقت بالبيان جميع المعاني والعرب قد استغرقت بالبيان قد ج من ي ع ع ا ا ل م ي الفاض حتى ما قيل مسكوتا عنه منهم والقياس إ ن م ا هو حمل م س ك و ت عنه على المنطوق به 私たちはこのように言うことを言うことを言う はい。<スロー><スロー> فاذا تعلق باسم جامد كقولك أ ك ر م فلا يفيد الا بما تفيده ا ل إ ش ا ر ة ه بما تفيده الاشاره ا ي و ة وهي بيان المجمله الخاصه Thank you. はい。 نحن هنا لا لتصحيح النسخ و إ ن م ا من أ ج ل فهم المسائل ا ل ش ر ع ي ة ا ل ع ل م ي ة وبالتالي ما ودنا أ خ ذ من وقت الدرس لتصحيح النسخ فصححوا نسخكم قبل أ ن ت أ ت و ا إ ل ى الدرس طيب ا ع ط ي ك ت ا ب قسم علماؤنا رحمهم الله ا ل ع ب ا ر ة إ ل ى قسمين ما قال الكلام ليش ل أ ن ه يسير على ط ر ي ق ة ا ل أ ش ا ع ر ة في تفسير في جعل الكلام هو المعاني ا ل ن ف س ي ة فهم يقسمون ايش ا ل أ ل ف ا ظ و ا ل أ ص و ا ت و الحروف و م ا المعاني ا ل ن ف س ي ة فهي شيء واحد القول ب أ ن الكلام هو المعاني ا ل ن ف س ي ة هذا قول باطل ويدل عليه نصوص ك ث ي ر ة ع د ي د ة نضرب لها أ م ث ل ة المثال ا ل أ و ل قال تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله فدل هذا على أ ن المسموع هو عين كلامك ويدل على هذا قول الله جل وعلا مريم عليه السلام اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا الى ان قال جل وعلا فاشارت إ ل ي ه ما تشيري لو فيه معاني نفسيه عندها ولم تحنث بهذا فدل هذا على ان الكلام هو ا ل أ ص و ا ت و الحروف و أ ن المعاني ا ل ن ف س ي ة ليست هي الكلام و يقول النبي صلى الله عليه و سلم إ ن الله تجاوز لي عن أ م ة ما حدثت به أ ن ف س ه ا ما لم تعمل به أ و تتكلم فجعل حديث النفس مغايرا للكلام و أ ه ل ا ل ل غ ة يجمعون على هذا انظر لكلام ابن مالك الشيقول كلامنا إيش؟ لفظ مفيد فجعل ذات اللفظ المفيد هو الكلام ولم يكن كلامنا يعبر به أ و يعبر عنه ب ا ل أ ل ف ا ظ إ ن م ا الكلام حتى عند الفقهاء يجمعون على هذا من حلف أ ن لا يتكلم فقام بنفسه معاني لم يحلف حتى يلفظ ب أ ص و ا ت و حروف قسم المؤلف الكلام إ ل ى ح ق ي ق ة و مجازف س ر ا ل ح ق ي ق ة ب أ ن ه ا كل ما دل بموضوعه على المراد به أ ص ل ا كل يعني كل لفظ يدل ب م و ض و ع يعني بسبب الوضع ا ل أ ص ل ي ل ل ك ل م ة على المراد به يعني على المعنى المقصود منه ا ص ا ل ة بدون ح ا ج ة إ ل ى ق ر ا ء أ و أ د ل ة وهذا يناقض مذهب ا ل أ ش ا ع ر ل أ ن ا ل أ ش ا ع ر ه يقولون ا ل أ ص و ا ت و الحروف لا تدل على معانيها بنفسها و إ ن م ا تدل على المعاني ب و ا س ط ة القرائن فعلى كلام ا ل أ ش ا ع ر ه يلزمهم أ ن يقولوا جميع الكلام مجاز و ليس ف الكلام ح ق ي ق ة جميع ا ل أ ص و ا ت و الحروف تعتبر مجازا ل أ ن الكلام عندهم هو المعاني ا ل ن ف س ي ة ويلزمهم على هذا لازم باطل آ خ ر و هو أ ن يكون ذات ا ل أ م ر هو عين النهي ا ل ح ق ي ق ة للناس فيها منهجان المنهج ا ل أ و ل تفسير ا ل ح ق ي ق ة ب أ ن ه ا اللفظ المستعمل في غير موضع له فيجعلون اللفظ في ذاته هو ا ل ح ق ي ق ة و المنهج الثاني يقولون ا ل ح ق ي ق ة هو استعمال اللفظ في غير ما ا و ض على فجعلوا الحقيق... قالوا الحقيقه قالوا ا ل ح ق ي ق ة هي استعمال اللفظ فيما ا و ض ع ل ه فجعلوا ا ل ح ق ي ق ة الاستعمال و ل ي س ذات اللفظ ه ذ ا منهجان ولكل قول لا م ش ا ح ة بالاصطلاح قال المؤلف و أ م ا المجاز فترددت عبار عباراتهم فيه ترددا يدل على تقصير ا ل م ع ر ف ة به وجمهور الرسولين ي يقولون المجاز اللفظ المستعمل في غير موضع ه أ و يقولون استعمال اللفظ في غير موضع ه مثال ذلك ر أ ي ت أ س د ا ل ف ظ ة ا ل أ س د أ ط ل ق ت على حيوان المفترس عندما تستعمل ك ل م ة أ س د في الحيوان المفترس يكون ح ق ي ق ة و عندما تقول ر أ ي ت أ س د ا يخطب لا يمكن أ ن يراد به ا ل أ س د المفترس فيراد به ماذا الرجل الشجاع المؤلف لم يتمكن من تحصيل تعريف فبالتالي عرف أ و وضح معنى المجاز بالتقسيم قال إ ن المجاز ينقسم إ ل ى قسمين التشبيه و التسبيب هو أ ن يعبر عن الشيء بسببه تقول رعيت المطر و راح المطر و لا رع النبات الذي كان سببه المطر فهذا تسبيب أ و يعبر عنه بفائدته مثال ذلك تقول وبشرناه في قوله تعالى وبشرناه بغلام حليم و عليم بما سيؤول إ ل ي ه يقول عصر الخمر وعصر الخمر و العصر العنب عصر العنب و العنب ما هي ثمرته و فائدته ان يؤول إ ل ى خمر هذا هو الثاني أ و ر د المؤلف عددا من ا ل أ م ث ل ة في ل غ ة العرب على المجاز هل في ل غ ة العرب مجاز أ و لا المؤلف يقرر كما يقرر آ خ ر و ن ب أ ن في ل غ ة العرب مجازه و ط ا ئ ف ة من أ ه ل العلم يقولون ليس في ل غ ة العرب مجاز قالوا لم يرد ك ل م ة المجاز إ ل ا في القرن الثالث اختاره ابو إ س ح ا ق ا ل س ف ر ا ي ي ن ي و ج م ا ع ة من أ ي ن ن ش أ الخلاف ن ا من أ ث ب ت المجاز نظر إ ل ى ا ل ك ل م ة ا ل م ج ر د ة قال أ س د في ا ل أ ص ل حيوان مفترس لكن هنا استعملت الرجل الشجاع فنظر إ ل ى ا ل ك ل م ة ا ل م ف ر د ة هذا من أ ث ب ت المجاز من نفى المجاز قال أ ن ا لا أ ن ظ ر إ ل ى ا ل ك ل م ة ا ل م ف ر د ة و إ ن م ا أ ن ظ ر إ ل ى ا ل ج م ل ة ا ل ك ا م ل ة فلما قال أ س د ا يخطب يراد بها الرجل الشجاع العرب لم تضع هذه ا ل ك ل م ة أ س د ا يخطب إ ل ا للرجل الشجاع فمن أ ث ب ت المجاز نظر إ ل ى ا ل ك ل م ة ا ل م ج ر د ة ومن, ومن نفى المجاز نظر إ ل ى ا ل ك ل م ة إ ل ى الكلام كاملا بما يتضمن قرائن ا ل ق ر ا ئ المصاحبه له طيب أ ي ه م ا أ ر ج ح العرب لا تتكلم ب ا ل ك ل م ة ا ل م ف ر د ة و إ ن م ا تتكلم بالكلام التام ل ذ ل ك ينبغي في حكمنا على ا ل أ ش ي ا ء ن س ي ر على ط ر ي ق ة العرب فلا نحكم على ا ل ل ف ظ المجرده و إ ن م ا نحكم على ا ل ج م ل ة و يدل على ذلك أ ن ا ل أ ص و ل ي ي ن يقررون أ ن الكلام المتصل ك ا ل ك ل م ة ا ل و ا ح د ة و لذلك عندنا لو قال خ م س ة إ ل ا اثنين ما نقول دخلت خ م س ة ثم خرجت اثنين لا نقول هذه ا ل ك ل م ة ا ل و ا ح د ة فبالتالي نثبت بذلك ثلاثه انتقل المؤلف إ ل ى م س أ ل ة هل في القران مجاز ط ا ئ ف ة من اهل العلم يقولون أ ن ت م يا مثبتي أ ن ت م يا من يثبت المجاز في ا ل ل غ ة ت ق و ل و ن المجاز يجوز نفيه و ا ل ق ر آ ن لا يجوز نفي شيء منه و بالتالي ليس في القران مجاز ل أ ن ه لا يجوز نفي شيء من ا ل ق ر آ ن و قال المؤلف ب أ ن ا ل أ ك ث ر يجوزون وجود المجاز في ا ل ق ر آ ن ل أ ن المجاز استعمال عربي و ا ل ق ر آ ن ورد باستعمال ل غ ة العرب قال تحقيق هذه ا ل م س أ ل ة فبابها ا ل ع ص و ل ا ل د ي ن ي ة يعني مسائل المعتقد إ ن ع ن ى ا ل أ س ت ا ذ يعني ا ل إ س ف ر ا ي ن ي بنفي المجاز نس نفي ا ل ا س ت ع ا ر ة فهذا لا يصح ل أ ن آ ي ا ت ك ث ي ر ة من ا ل ق ر آ ن ترد عليه و ا س أ ل ا ل ق ر ي ة يعني اهل ا ل ق ر ي ة و إ ن كان ا ل أ و ل و ن يقولون لفظ ا ل ق ر ي ة لا يطلق على مجرد ا ل أ ط ل ا ل إ ن م ا يطلق إ ذ ا كان في في البنيان من يسكنه لو وجد ق ر ي ة فيها بنيان ليس فيها ساكن ما يقال لها ق ر ي ة قالها أ ط ل ا ل ف ق و ل ه ا س أ ل ا ل ق ر ي ة يعني ا س أ ل القريه التي الذي يراد به في ل غ ة العرب ساكني المساكن طيب قال إ ن ع ن ا ا ل أ س ت ا ذ بالمجاز أ م ر ا تجوز به ولم يجري مجرى ا ل ح ق ي ق ة فليس من ا ل ش ر ي ع ة يصبح من المسائل ا ل ل غ و ي ة انتقل المؤلف إ ل ى ا ل س ا ب ق ة ا ل ر ا ب ع ة فقال قسم بعض الناس ا ل أ س م ا ء إ ل ى قسمين ل غ و ي ة و ش ر ع ي ة هل هناك حقائق ش ر ع ي ة و حقائق ل غ و ي ة أ و ا ل ح ق ي ق ة ا ل ل غ و ي ة ب ا ق ي ة عندنا لفظ ا ل ص ل ا ة في ا ل ل غ ة الثناء او الدعاء و في الاصطلاح أ ق و ا ل ما في دعاء و أ ف ع ا ل مبتداه بالتكبير م خ ت ت م ة بالتسليم فهذا الاسم له معنى لغوي و له معنى شرعي بعض الناس يقول لا عندنا ث ل ا ث ة أ ق س ا م ح ق ي ق ة ل غ و ي ة و ح ق ي ق ة د ي ن ي ة و ح ق ي ق ة ش ر ع ي ة إ ي ش الفرق بين ا ل د ي ن ي ة و ا ل ش ر ع ي ة قال ا ل د ي ن ي ة هذه في مباحث العقائد و ا ل ش ر ع ي ة في مباحث الفروع ا ل د ي ن ي ة نحكم بها على ا ل أ ش خ ا ص بخلاف ا ل ش ر ع ي ة مثل لها ا ل د ي ن ي ة ك ا ل إ ي م ا ن اللي تقول هذا مؤمن و الكفر هذا كافر و الفسق هذا فاسق و ا ل ش ر ع ي ة تقول ايش ا ل ص ل ا ة ما تقول هذا ص ل ا ة هل هناك ح ق ي ق ة ش ر ع ي ة أ و ا ل ح ق ي ق ة ل غ و ي ة فقط الباقلاني يقول ليس هناك ح ق ي ق ة ش ر ع ي ة وتبعه ط ا ئ ف ة من ا ل أ ش ا ع ر ة و ا ل م ع ت ز ل ة يقولون الشرع يتصرف في ا ل ل غ ة فيمكن أ ن ي أ ت ي باستعمال للفظ ل في غير ما وضع له بمعنى لا ع ل ا ق ة له بالمعنى الموضوع له و القول الثالث باثبات تصرف ا ل ل غ ة في معاني ا ل أ ل ف ا ظ لكن بما يكون له ع ل ا ق ة بالمعنى ا ل أ و ل هذا القول هو أ ص و ا ب ا ل أ ق و ا ب ل أ ن العرب في لغتها تتصرف مثل هذا التصرف وبالتالي لا يخرج الكلام به عن أ ن يكون عربيا مثل المؤلف لذلك ب ل ف ظ ة ا ل إ ي م ا ن ا ل إ ي م ا ن قال في ا ل ل غ ة هي التصديق فتبقى على ما هي عليه في الشرع يريدون ان لا يدخل في مسمى ا ل إ ي م ا ن ي ش ا ل أ ع م ا ل فالجواب عن هذا باوجه الجواب ا ل أ و ل ان الشرع يتصرف و ينقل اللفظ من معناه اللغوي إ ل ى معنى آ خ ر إ ذ ا كان له به ع ل ا ق ة على الصحيح كما تقدم فعلى فرض ان ا ل إ ي م ا ن في ا ل ل غ ة التصديق قد يتصرف فيه الشارع الثاني أ ن التصديق يدخل فيه ا ل أ ع م ا ل و لذلك جاء في الحديث العينان ت ز ن ي ا ن و زناهما ل ن ظ ر ثم قال و الفرج يصدق ذلك ف أ ط ل ق ل ف ظ ة التصديق على ا ل أ ع م ا ل قال ومنهم يعني من الاصوليين من قال إ ن ا ل ش ر ي ع ة تنقل اللفظ وتغيره عن حقيقته وهذا هو قول من المعتزله اهل السنه يقول لا ينقل إ ل ا لما بينهما ع ل ا ق ة ولم يذكر المؤلف قول اهل السنه فالمؤلف و الصحيح لا يتبين إ ل ا ب ب ص ط م ق د م ة هل ا ل ش ر ي ع ة تصرفت في الفاظ أ ه ل ا ل ل غ ة تصرف اهل اللغه في الفاظهم أ و لا أ ه ل ا ل ل غ ة لما سموا هذا المحل ب إ س م حملوا المسمى على اللفظ الجاري و قصروه أ ي ض ا ً عليه فنقتصر عليه و اللفظ الجاري تاره يعممونه و تاره يخصصونه فدل هذا على ان اهل اللغه يتصرفون في الالفاظ فلا مانع ان يتصرف الشرع بمثل ذلك قال السابقه الخامسه هل يجوز لنا اثبات الاسماء بالقياس مثال ذلك عندنا لفظت قوله تعالى والزاني والزانيه والزاني فتلد كل واحد منهما مائه جلده بعض الفقهاء قال ا ل ل ا ئ ط فيه معنى الزنا ومن ثم نثبت اسم الزاني ل ل ل ا ئ ط من باب ا ل ل غ ة و المؤلف يقول هذه ا ل م س أ ل ة تنقسم إ ل ى أ ق س ا م إ ذ ا لم يكن بين الاسم الاول محل الاسم ا ل أ و ل و محل الاسم الثاني أ ي ترابط ما يجوز بلا اشكال هذا وش هذا ه وش ه سجل طيب يصح ر س م ي ه قرنفل لا يصح ان نسميه قرنفل لماذا ل أ ن ا ل ع ل ة التي من أ ج ل ه ا سمينا القرنفل قرنفلا لا توجد في هذا الجهاز طيب القرنفل اسم غير مشتق اسم جامد وبالتالي لا يصح ا ل نقيس عليه و أ م ا ت س م ي ة الدار فرسا ونحوه فلا خلاف في أ ن ه لا يجوز لماذا لعدم وجود ا ل ع ل ا ق ة بين لفظ ا ل د ا ب ة وبين الفرس بين لفظ الدار ولفظ الفرس أ م ا ا ل أ ل ف ا ظ ا ل م ش ت ق ة التي يوجد فيها إ ش ا ر ة للاشتقاق قال فهذا مما يختلف فيه و عين و ا فيه م س أ ل ة م س ت ق ل ة و هي م س أ ل ة النبيذ الشراب الذي يشرب على نوعين نوع عصير جيب العنب و عصره و ي ح ك ب فوقه الماء هذا خمر النوع الثاني يجيب الماء أ و ل ويضع فيه التمر هذا يسمى إ ي ش نبيذ ن ب ي ذ ا ل أ و ل عصير والثاني نبيذ هل النبيذ يسمى خمرا بمقتضى ل غ ة العرب أ و لا يسمى خ م ر أ ق و ل أ و ل شيء لا بد ننظر في سبب تسميته بهذا الاسم ثم بعد ذلك نتحقق هل هو موجود في المحل ا ل آ خ ر أ و لا الخمر سمي خمرا ً يخامر العقل يغطي العقل طيب هذا النبيذ يوجد فيه هذا المعنى يوجد فيه هذا المعنى وبالتالي ف إ ن ن ا نلحقه به من باب ا ل د ل ا ل ة ا ل ل غ و ي ة قال المؤلف ا ل س ا ب ق ة ا ل س ا د س ة ص ي غ ة النفي إ ذ ا اتصلت ب لا إذا لا إ ذ ا اتصلت ب اسم ف م ا ا ل حكم قولك لا ص ل ا ة لمن لا و ض و ا له لا ص ل ا ة لمن أ ح د ث حتى يتوضا ص ل ا ة هنا ما المراد بها طيب أ ن ا شفت المحدث ما... جاء وصلى قدامي إ ذ ن لا يمكن أ ن تقول لا ص ل ا ة م و ج و د ة فنحن هنا نحتاج إ ل ى تقدير ص ل ا ة م و ج و د ة لا يمكن طيب يتردد هل هي ص ل ا ة ك ا م ل ة لا ص ل ا ة ك ا م ل ة أ و لا صلاه ص ح ي ح ة و يقع الخلاف في مسائل ك ث ي ر ة من مثل هذا فماذا نفعل ط ا ئ ف ة يقولون هذا لفظ عام و ط ا ئ ف ة يقولون هذا لفظ مجمل نتوقف فيه و ط ا ئ ف ة يقولون نفسره بحسب س ي ا ق في الخطاب الشرعي لا صيام يعني لا صيام صحيح شرعا لمن لم يبيت الصيام ترتب على هذا مسائل منها م س أ ل ة ا ل ن ي ة في الصوم إ ذ ن الخلاف ماهو ط ا ئ ف ة يقولون اذا وجدت لا بعدها اسم نحمله على العموم و ط ا ئ ف ة يقولون نقدر فعلا مناسبا و ط ا ئ ف ة يقولون هذا مجمل لا نفهمه من شيء نتوقف فيه حتى ي أ ت ي ما يبين ويوضح المراده ومن هنا ا ل ح ن ف ي ة هذا مذهب الحنفيه يقولون انه مجمل لذلك لما احتج عليهم ا ل ح ن ف ي ة يرون أ ن الصيام الصحب ن ي ة من النهار احتج عليه ا م ح ت ج وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل فاعترض قالوا هذا لفظ مجمل حنفيه ا وراء هذا لفظ مجمل بالتالي ما يلزمنا ليش ق ل ت م مجمل قال ل ي أ ن ه يحتمل أ ن يريد لا صيامه موجود و يحتمل أ ن يريد لا صيامه صحيح و يحتمل أ ن يريد به إ ي ش لا صيامه مجزئ فبالتالي نقول ب أ ن ه ا م ج م ل ة أ ج ا ب المؤلف عن هذا ب أ ن هذه الاحتمالات غير و ا ر د ة أ م ا الاحتمال ب أ ن لا ص ل ا ة م و ج و د ة هو هذا ما يقصد النبي صلى الله عليه و سلم النبي صلى ه عليه و سلم ما جاء لبيان احكام ا ل أ م و ر ا ل ح س ي ة و إ ن م ا جاء لبيان الاحكام ا ل ش ر ع ي ة قال ا ل س ا ب ق ة ا ل س ا ب ع ة ص ي غ ة ا ل إ ث ب ا ت إ ذ ا اتصلت بالنكرات أ ك ر م رجلا أ ك ر م هذا إ ث ب ا ت لنا فيه اثبات رجلا هذا إ ي ش نكره طيب ك ل م ة رجلا هل هي مشتقه او تدع على رجل بعينه مشتقه ما قال أ ك ر م زيد اذا إ تعلقت باسم جامد مثل زيد فحينئذ ن يقول يتعلق الحكم بذلك المحل لكن إ ذ ا جاء الحكم متعلقا بوصف مشتق لما قال أ ك ر م زيدا هل يعني كل من اسم ه زيد او أ ك ر م عالما هذا موطن خلاف بين ا ل أ ص و ل ي ي ن ا ل م س أ ة ا ل س ا ب ق ة ا ل ث ا م ن ة يقول ا ل أ ل ف ا ظ في ا ل ل غ ة من جهه دلالتها على أ ف ر ا د ه ا على ن و ع ي ن دلاء الفاظ لا تدل إ ل ا على معنى واحد هذا وشه ماء هل في شيء يسمى ماء غير هذا ا ل أ م ث ا ل هذا إ ذ ن هنا لفظ واحد وضع لمعنى واحد هناك الفاظ م ت ع د د ة توضع للفظ واحد يسمى المترادف مثل أ ي شيء الحصان والفرس هنا مترادف لفظان يدلان على معنى واحد في شيء بالعكس لفظ واحد يدل على معاني م ت ع د د ة لفظ واحد يدل على معاني م ت ع د د ة مثل ع ي ن شو يطلق عليه ب ا ص ر ة ع ي ن ا ل ج ا ر ي ة ع ي ن الذهب ع ي ن الجاسوس إ ل ى آ خ ر ه هذا يسمى مشترك يسمى إ ي ش مشترك إ ذ ا جاءنا لفظ مشترك ماذا نفعل به على أ ي معنى نحمله و نحمله على المعنى المشهور هل يجوز أ ن نحمل ه على جميع المعاني إ ن كان يدل على معاني م ت ض ا د ة لا يمكن اجتماعها فلا يصح ان نحمل عليه مثال ذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن ب أ ن ف س ه ن ثلاثه ك ر و ق ر م ر ة يطلق على الحيض و م ر ة يطلق على ا ل ط ق ل هل يمكن أ ن يراد ب ا ل آ ي ة جميع المعنيين لا فحينئذ لا بد من الترجيح بين ا ل أ ق و ا ل هذا إ ذ ا كانت المعاني م ت ض ا د ة طيب إ ذ ا كانت المعاني غير م ت ض ا د ة و يمكن اجتماعها في محل واحد هل يمكن أ ن يقول لا تلمس عينه و يريد العين ا ل ب ا ص ر ة و ا ل ج ا ر ي ة و الذهب و الجاسوس او لا هذه ا ل م س أ ل ة اختلف فيها الاصوليون و المؤلف يختار أ ن ه لا يصحح للفظ ل إ ل ا على أ ح د المعاني و م ا ب ق ي ت م ع ا ن ي فلا يصح ان تفسر بها ل ل ف ظ ان يحمل عليها اللفظ واضح هذا ولم ا و ا ض ح ي ج ي مثال لو قال أ ك ر م أ ه ل ك يقصد به ا ل أ و ل ا د وزوجها ايش هذا موطن خلاف قال ا ل ح ن ف ي ة و ا ل م ا ل ك ي ة اللفظ المشترك لا يصح أ ن يراد به جميع المعاني لا بد أ ن تريد به معنى واحد إ ذ ا قلت ر أ ي ت المشتري لا يصح أ ن تحمله على المقابل البائع و على الكوكب الذي في السماء و إ ل ا لا أ خ ل هذا بمقصود الوضع و هو الافهام والقول الثاني ب أ ن ه لا مانع من حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه إ ذ ا لم تكن م ت ن ا ف ي ة ا ي المعنى ما في معنى ه ذ ا استعمال عربي العرب تطلق اللفظ وتريد به معنيه وهذا القول أ ر ج ح وهذا يدلك على ب ل ا غ ة ا ل ق ر آ ن أ ض ر ب لهذا أ م ث ل ة وقوله تعالى ولا يضار كاتب أ و شهيد ها ولا شهيد لا يضار كاتب ولا شهيد هل المعنى هنا أ ن الكاتب يوقع الضرر ب أ ص ح ا ب ا ل ق ض ي ة أ و المعنى أ ن أ ص ح ا ب ا ل ق ض ي ة يوقعون الضرر بالكاتب ما يمكن يراد جميع المعنيين ك أ ن ه ا قال يا أ ي ه ا الكاتب لا تضر و أ ن ت م لا تضروا بالكاتب يمكن ح ي ن إ ذ ن هذا ل ف ظ مشترك ح م ل ن ا ه على جميع م ع ا ن ي ل أ ن ه ا غير م ت ن ا ف ي ة واضعه لنجيب مثال آ خ ر مثال آ خ ر آخر ا ل درست كل ا ل أ ذ ه ا ن يجيب أ و ل ئ ك من هذا والله سميع من عليم شوانات سميع هل معناها يدرك المسموعات أ و معناها أ ن ه يجيب دعاء الداعيه انه لسميع الدعاء أ و أ ن معناها يحفظ أ و ل ي ا ء المؤمنين فما في قوله تعالى إ ن ن ي م ع ك م أ س م ع وارى او نقول ا ل آ ي ة داله على جميع المعاني وش الدليل احنا قلنا قبل شوي ان المساله خ ل ا ف ي ة لماذا قلتم د ا ل ة على جميع المعاني ا ل أ ص ل أ ن اللفظ الواحد لا يدل إ ل ا على معنى واحد هكذا يقولون يقول الصواب ما ذكرتم وهو ان اللفظ المشترك ي ح م ل على جميع المعاني حتى في أ ل ف ا ظ الناس ويدل على هذا قوله تعالى قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أ ن تنكحوهن ايش معنى هل تقول ترغبون ق و ل ت في أ ن تنكحوهن أ و ترغبون عن أ ن تنكحوهن ع ا ئ ش ة هم المؤمنين رضي الله عنها حملت ا ل آ ي ة على المعنيين فهنا لفظ مشترك حملته ع ا ئ ش ة على المعنيين فدل هذا على أ ن العرب تفهم ان اللفظ المشترك حمله على جميع معانيه إ ذ ا لم تكن متنافيا قالت هي نزلت في الرجل يكون عنده ا ل ي ت ي م ة يرغب فيها لجمالها و مالها فينكحها و يبخسها مهرها و نزلت في الرجل تكون عنده ا ل ي ت ي م لا يرغب فيها لمال و لا لجمال فيزوجها من غير كفيها ف ع ا ي ش ة فسرت هذه ا ل آ ي ة بهذا اللفظ المشترك بمعنيين متقابلين و ل ي س بمتضادين س ل ي م سم ا م ع ا د ي إ ذ ا وجد دليل يدل على ترجيح أ ح د المعنيين فهذا شيء لكن الكلام هنا نريد الاستدلال ع ا ئ ش ة فسرت ا ل آ ي ة وفسرت اللفظ المشترك بمعنيين متغايرين أ ل ي س كذلك نحن بغض النظر عن هذه هذا المثال لكن أ ص ل ا ل ط ر ي ق ة و ا ل م س أ ل ة وهو هل يصح ان نفسر اللفظ المشترك بجميع معاني هؤلاء أ ش ا ر المؤلف فيما لو كانت ك ا ن ا ل معنيان أ ح د ه م ا ح ق ي ق ة و ا ل آ خ ر مجاز ف إ ن ا ل أ ص ل أ ن يحمل اللفظ على حقيقته وجاء بلفظه اللمس في الحقيقه ة ما دون ا ل ج م ا ل فبعض اهل العنف السرح ة بجميع المعاني مثله أ ي ض ا جاب المؤلف بعض الاستدلالات هذا قال ا ل س ا ب ق ة ا ل ت ا س ع ة اللفظ الصريح اللفظ الصريح هو الدال على معناه بلا ا ح ت م ا ل اللفظ الصريح اذا احتمل شيئا وضده فلا يخلو أ ن يكون احتمالهما سواء أ و يكون في أ ح د ا ل أ م ر ي ن المحتملين أ ظ ه ا ر ف إ ن كان في أ ح د المحتملين أ ظ ه ر فهو الظاهر و إ ن كان الاحتمال واحدا ً ويشمل جميع ا ل أ ف ر ا د يسمى العموم مثال ذلك يجيبنا مثال قوله تعالى جبنها ا أ م س إ ن ا نحن نزلنا ا ل ق ر آ ن للذكر إ ن ا نزلنا نحن نزلنا الذكر و إ ن ا له ا لحافظ نحن تطلق على م ع ن ى التعظيم والجمع لكنها هنا في اظهر في أ ح د المحتملين فيكونوا ظاهرا بخلاف النص ف إ ن ه لا يحتمل إ ل ا معنى واحد أ و يكون أ ح د المعنيين لا دليل عليه إ ذ ا كان تناول اللفظ لجميع ا ل أ ف ر ا د ب ط ر ي ق ة و ا ح د ة يسمى العموم مثل قوله إ ن يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا و بذلك نكون أ ن ه ي ن ا ا ل س ا ب ق ة ا ل ت ا س ع ة هل فيها هل فيه ا ب ك ا ل و ل سؤال هذا كله ما في شيء جديد ن س أ ل الله جل وعلا يوفقنا لخير ان يوفقنا و إ ي ا ك م لخيري الدنيا و ا ل آ خ ر ة وان يجعلنا و إ ي ا ك م لهداه المهتدين وان يصلح لنا و لكم ش أ ن ن ا كله و أ ن يفهمنا جميعا وان يفهمنا جميعا العلم الشرعي الذي يرضى به عنا ربنا جل و علا هذا والله أ ع ل م و صلى الله على نبينا محمد و على آ ل ه و صحبه أ ج م ع ي ن موعدنا إ ن شاء الله غدا قبل السادسه بقليل